لأ لئل القرآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إبن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم i don't know. الشيطان وريء من دون الله فقد خسف فقد خسف خصر خسفنا منا يعدهم. Yeah set uh up -huh. او فلا تناح علينا اي مسلما مما فلا تناح علينا ان نسكن بيتا او مالا والصلح خير واحضره الامن فنسخن وان تحسن وتتق بالله وكيلا إن شاء يذهبكم أيها الناس إن شاء يذهبكم أيها النفس ويأتي بآخرين